قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا بِاللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَلَّىٰ إِلَّا قَلِيلًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَال لَهُمْ نَذِرَ فِي يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ صَرَ طافَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطًا فِي الْعَيْنِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ وقال لهم نبي يوم ان آياته لكي ان يأتيكوا طمأنينة من ربكم وبكيه وبقيه, وبقية مَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ